يسر إخوانكم بمؤسسة التوحيد أن يقدموا لكم هذا الإصدار بسم الله الرحمن الرحيم يا <تصفيق> كذا كان <تصفيق> قلب وقفات تربويه Sprek hem alvast. En I'm going to be a little bit of يا little bit of a little bit of a little bit ما شكتها يا غرباتي وكذا يجب الزمن من زمن تخطفني فالما يترك سوى قلبي الشاجن واقعنا الأليم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Wat ik tot mijn wat ik tot mijn Moskou, ik ben niet op mijn gemak, Ik ben op يا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العافا رباه اخر خطبه جمعه بعنوان وقفات تربويه من سوره لقمان لفضيله الشيخ سام الدغيدي حفظه الله امام وخطيب مسجد التوحيد بهولندا